بيع كذا اشتري كذا اذنت لك في كذا كل هذا مما تصح به الوكالة مؤقتة كوكلتك الى شهر او الى شهر رمضان او الى العام القادم او نحو ذلك ومعلقة كقولك اذا جاء شهر رمضان فانت وكيلي ومفهوم كلامه انها لا تصح بالفعل وهو الصحيح من المذهب ان الوكالة لا تصح بالفعل الدال عليها من الموكل فاذا ضعت عند شخص شيئا فانها بدون كلام بدون ان تقول له بيع او اشتري حتى لو كان صاحبة دكان مثلا يبيع فيه ويشتري فجئت ووضعت عنده مثلا شخص عنده محل يبيع فيه الملابس فجئت ووضعت عنده ثيابا جديدة. ولم أتكلم فمفهوم كلام المؤلف أن هذه لا تصح. وكان ليه لأنها بالفعل ليست بالقول القول الثاني في المذهب أنها تصح لأن هذه قرينة ما معنى أن آتي لرجل, أن آتي لرجل في محله وأضى عنده ما يبيعه إلا أني وكلتم في هذا البيت لكن المذهب أنه لا يصح إلا بالقول قال تصح بكل قول يدل على الإذن هنا فائدة ذكرها في الشرح قال كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة في الحاشية قال قال ابن القيم رحمه الله يصح تعليق الوكالة بالشر كما يصح تعليق الولاية بالشر كما صحت به السنة بل تعليق الوكالة في بالجواز فإن الغية وكيل وكالة عامة إلى قوله قال وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد حتى بينه وبين ربه وتعليق العقود والفسوخ وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط. لا وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو عليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة فلا يستغن عنه المكلف وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الإمارة بالشروط وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة من هنا قد يؤخذ ما ذكرت لكم من قبل قد يؤخذ أنه يجوز أن نقيد مدة ولاية الرئيس إذا قلنا مثلا رئيس الجمهورية ولايته أربع سنوات هذا عقد بيننا وبيننا والأصل أن تكون أن يكون ملكه مطلقا أو أن تكون إمارته مطلقة لكن من هنا قد يؤخذ جواز تعليق الولاية عند مصلحة بالشروط فنقول ينتخب رئيس الجمهورية مثلا إلى أربع سنوات هذه م... تكون هذه معلقة يعني مؤقتة مؤقتة ولكن هذا التأقيت فيه مصلحة قد نعلقه بالشروط نقول مثلا إذا جن أو إذا كفر أو إذا فعل أو كذا أو كذا تفسر. وإن كان هذا لا يحتاج إلى نص ولكن كلامنا هنا يصح تعليق الوكالة بالشرط كما يصح تعليق الولاية بالشرط كما صحت به السنة كذلك يمكن أن يخرج على هذا لا أجزم ولكن يعني يمكن أن يخرج على هذا جواز تعليق أو تأقيدي ولاية أمير أو رئيس أو سلطان إذا اقتضت المصلحة ذلك لا سيما ونحن لا نستطيع أن نطبق الصورة المثلى في الحكم وفي الخلافة الإسلامية وقد يستبد بنا رئيس ظالم كما كنا نعيش ويورث ويغير في الفتور بما يحصل به الفساد والظلم فإذا ضيقنا ولايته وراء العلماء وأنا المصلحة في تضييقها ربما كان ذلك جائزا. نعم قد يؤدي هذا أيضا إلى أن يجيء شخص آخر ليس فيه الكفاءة وليس فيه شروط الولاية ولكننا نتكلم على الغالب أن الآن غالب الحكام وغالب المترشحين لا يثق بهم ولا لسنا نملأ أيدينا منهم. ومن أنهم سيوفون الشروط أو أن الشروط متصلة فيه بل كلها مراحل انتقالية ومرحلة توصل إلى مرحلة فحيث لم نستطع أن نأتي بالأمر على وجهه فإننا نحاول أن نسدد ونقارض لأن الظلم إذا كان له وقت معين لا يمتد فيه لا شك ناذا أخف من أن يمتد أو من أن يكون الرئيس مطلق الصلاحيات والسلطات بما جعله يتبد بالناس فهذا الموضع يعني جدير بأن ينظر فيه لأن يمكن أن يخرج منه جواز توقيت الولاية العامة كالإمارة ونحوله قال رحمه الله تعالى ويصح القبول على الفور والتراخي الكلام هنا في قبول الوكالة يصح أن يقبل الوكيل الوكالة أي من الموكل ثورا وعلى التراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت يمكن أن يؤخر القبول ويمكن أن يقبل على الفور قال بكل قول أو فعل دال عليه الكلام هنا يعود على, إيه؟ على القبول أما التوكيل فلا يكون إلا بالقول لا يكون بالفعل لكن القبول قال بكل قول أو فعل دال عليه فالجرى المزهوم متعلق بقوله يصح يصح القبول بكل قول أو فعل دال عليه فورا أو ترافيا على الفور والتراف بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول سواء قال قبلت أو فعل سواء قال قبلت بلسانه وافقت رضيت أي قول يدل على هذا أو فعل بأن أخذه وباعه أو أخذه وفعل فيه ما أو فعل به ما وكل فيه قالوا ويعتبر أيضا تعيين الوكيل فلا يصح أن يقول وكلت أحد هذين أو وكلت واحدا من أبنائك أو واحدا من إخوته أو واحدا من أبناء عمومته وإنما لابد من تعيين الوكيل وكلت فلانا حتى إذا كان مثلا فلان إذا قال وكلت محمدا وفي القوم عدة أشخاص يسمون محمدا لابد أن يعين فلان ابن فلان وكلت فلانا الذي سُفِد كذا أو ابن فلان أو نحو ذلك مما يتعين به. ثم وضع ضابطا فقال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. من له التصرف في شيء يعني لنفسه فإن له أن يوكل وأن يوكل فيه. فله التوكيل يعني أن يكون هو الموكل. وله أن يتو... أن يوكل فيه أن يكون وكيلا. له أن يكون موكلا وله أن يكون وكيلا يعني جاز أن يستنيب غيره وأن يكون هو نائبا لغيره. والمراد فيما تدخله النيابة، وفهم كلامه هو صحيح أن من لا يصح تصر أن من لم يصح تصرفه بنفسه، فإن نائبه لا يصح تصرفه فيه من باب أول. ولهذا لو في بيع ما لا يملك، حتى إن كان جائز التصرف لا يصح. إذا وكلوا في طلاق من, من لم يتزوجها لم بعد، ولكن إذا تزوجتها فطلقها. ولا يملك الطلاق الآن لأن الطلاق لا يكون إلى بعد عقد فلا يصح ثم لكن العلماء استثنوا صورا فقالوا ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيره. يصح أن توكل المرأة في طلاق نفسها تقول طلق نفسك متى شئت أو إذا جاء شهر أو نحو ذلك مما فيه التوكيل فهذا يستثنى من قولهم من له التصرف في شيء فله التوكيل والتأكل فيه ويصح أن توكل امرأة في طلاق غيرها كبرتها أو توكل امرأة في طلاق امرأة يا فلان طلقي فلان يعني بالنيابة عني وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وشرط جواز نكاح الأمة إيه من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المشصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فواجد الطول يعني الغنى الذي يستطيع أن يدفع مهر حرة لا له أن يتزوج أمن لكن يصح أن يكون وكيلاً أن يتوكل واجدوا الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له يعني ممن لا يجد طولاً على نكاح حرة لا يستطيع أن يتزوج حرة فلواجد الطول أن يتوكل في قبول النكاح بالنشبة له وغني لفقير في قبول زكاة لا تدفع الزكاة الغني ولكن يتوكل غني يصح أن يتوكل غني في قبول الزكاة لمن لفقير وغني لفق لفقير في قبول زكاة وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي يعني يصح أن يتوكل شخص في قبول نكاح أخته لأجنبي ولا يصح أن ينكح أخت ولكن يكون وكلا عن أجنبي في قبول نكاح أخته ونحوها يعني من ذوات المحارم او ممن حرم الله عز وجل نكاحها عليه هو, هو, هو, الذي هو, هو الوكيل يعني هو الذي يقول قبل نيابة عن فلان او انا وكيل فلان في قبول النكاح <تصفيق> طبعا طبعا لا بد ان يكون عن فلان وهو اصلا يكون وعينا في الوكاد ثم قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود هذا شروع فيما يصح التوكيل فيه من الاعمال وما لا يصح وما للوكيل فعله وما يمتن عليه فعل والأعمال على ثلاثة أقسام ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهالك اسمان حقوق الآدميين وحقوق الله عز وجل الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا الثالث ما يجوز مع العجز دون القدرة يجوز عند العجز ولا يجوز في حالة في القدرة فهذه ثلاثة أقسام فبدأ في في ما يصح التوكيل فيه من الأعمال فقال ويصح التوكيل في كل حق آدمية من العقود والفسوخ من العقود يعني كالبيع والشراء والإجارة والقرض والشركة ونحو ذلك من العقود والفسوخ كالإقالة والخلع شخص شخصا في العقود في أن يعقد لي في أن يبيع في أن يشتري في أن يؤجر هذا جائز مطلقة في حقوق الآدمية من العقود والفسوخ الفشخ مثلا وكلا في الخلع أو أوكله في الإقالة أو في فسخ البيع ونحو ذلك والعبق والطلاق لأنه يجوز لي أنا فعله بنفسي سيجوز أن أوكل فيه قال والراجعة يعني ولشخص وللزوج الذي طلق امرأته أن يوكل شخصا في راجعة امرأته وقت العدة وكلت فلانا أن يراجع امرأته مثلا طلقت امرأتي وسافرت فوكل شخصا في رجعتها قبل انتهاء عدتها يجوز ذلك وتملك المباحات تملك المباحات يعني ما يخرج من كلاء وحشيش وماء ونحو ذلك مما يكون بفعل الله عز وجل وليس للإنسان فيه إلا أن يحوزه فيصح أن تملك شخصا أن توكل شخصا في تملك المباحات يا فلان اجمع لي ماء يا فلان اجمع لي كلاء اجمع لي حشيشا صد لي غزالة ونحو ذلك مما هو مباح من سبق فهو فأحق به. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه الحشيش الذي ينبت على الأرض طبعا الحشيش المباح المباحات يعني التي تنبت بفعل الله عز وجل والتي تكون بفعل الله تعالى ليس المراد المباح اللي هو قسيم الحرام ثم الحشيش هنا هو الحشيش الذي ينبت في الأرض مما تأكله الدواب والأنعام وليس الحشيش المذكرة هذا شخص ضعيد العلماء ينصون على أن الحشيش من المباحات وتملك المباحات النصين والحشيش ونحوه يعني كأحياء المواد الأخوذان لغضها لا يصح أن يوكل في الظهار ليه؟ وليس له فعله من وليس له أن يوكل في الظهار الضهار منكر من القول وذور فليس له أن يفعله وليس له أن يوكل في واللعان والأيمان اللعان والأيمان تتعلق بالشخص نفسه يعني متى رجل خذف برأته من الزنا وهو الآن مطالب بأن يحلف عند القاضي أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والقاوثة أن نعنق الله عليه إن كان من الكاذبين فلا يوكل شخصا في يحلف عنه وكذلك الأيمان الذي تواجه عليه يمينه فإنه لا يوكل شخصا ليحلف عنه وبين على المدعن على من أنف لا يوكل شخصا في يحلف عند القاضي بدلا عنه إن كنت الله إذا كنت, كنت رأيتون متعلقكم برؤيتكم والمقصود أن ما كان متعلقا بالشخص نفسه والنذر والنادر ذلك هذا يتعلقون بنفس الحالف وبنفس النادر فلا يوكل فيه والأيمان والنذور والقسام فرجه الأيمان على من اتهمت بالقتل والقسم بين الزوجات كيف يوكل شخص فيه أن يقسم لذوجاته يعني المقصود أن كل ما كان خاصاً به لا يصح أن يقوم به غيره فلا تؤكِل فيه. ذلك الشهادة وفضاء ونحو ذلك مما ذكرناه. ضرب من كان يعني ضرب من عقد أو لأن مفعوله يضرب عليه حوث أو أو الصار أو الأمور ذالك. فلا إحنا هنا أن ما يصح التصيِل فيه مطلقًا نوع نوع في حق حقوق الأرمين ونوع في حقوق الله تعالى بعد أن من حقوق الأدبين بدأ يبين بعض حقوق الله تعالى فقال وفي كل حق لله يعني يتصفح وكان أو يتصفح التوكيل في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات طيب من هذا أن العبادات فيها ما لا تدخله النيابة إذا هو قيد في حقوق الأدبين أطلق إلا ما استثناء وفيما يتعلق بحقوق الله عز وجل قيد بقوله إيه؟ فيما تسق له النيابة من العبادات، وأما ما لا تسق له النيابة فلا توكيل إلا للعلاق بالشخص نفسه، فلا يصح أن توكيل شخص في العبادات البالنية المحرمة، في المحضر. الصلاة والصيام، لكن يصح أن توكيل شخص في الحج عند العاج وليس عند القذر، لو قسم الثاني، ويصح أن توكيل في العبادات المالية، فأن توكيل شخص في تسخير الصدقة. توكيل شخصاً إذا كنت حلت مثلاً في تفسير الكفارة وإذا كنت نزلت في إصلاح أو نحو ذلك، قال الشرح تفسيره صدقة وذكاء ونذر وكفارة هذا لا إشكال فيه والحد والعمرة كذلك يستلم من يفعلهما في النفل مطلقا ومع العجز عند وفي الفرض عند العجز نفل لا توكيل من يحج عنك نفله. ويعتبر عنف مطلقا عند عاجلا او قادرا وفي في الفرض لا توكل الا مع عبد وهذا نفس الثالث لما ذكرناه انه لا يصح الا مع العبد ولا يصح مع الكل يبقى ما يصح توكيل ما, ما الاعمال لا تتاخر ما يصح توكيله في مطلق ما لا يصح مطلقا ما يصح مع العبد ولا يصح مع الكل ما يصح مطلقا كما ذكرناه من حقوق الادبيه من العقود والحقوق والعهود ما لا يصح مطلقا ما لا تدخله النيابة من العبادات ما يصح مع العجز دون القترة كحج الفرض فإننا نصح التوكيل فيه مع العجز دون القترة أما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم ونحو ذلك فلا تصح الوكادة فيه لا أؤكد شخصا ليصلي عني فرضا ولا نفسه ولا ليصوم عني فرضا ولا لك ولا ليستطهر من حدث عني فرضا لفريضة أو نفسه فلا يزوج التوكيل في ذلك لأنها تنعلق ببدن منهي عليه قال العلماء وأما الصيام صيام الشخص عن وليه من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه الصيام, الصيام المنذور يبعن عن الميت هل هذه وكالة في عبادة ها؟ لا لأن الميت لم يوكل في ذلك وإنما الذي أمر بذلك الشارع أعطاك الحق في أن تفعل ذلك عن الميت وليس الميت هو الذي باشر الوكالة في ذلك لم يوكلك الميت ولم تأتيك لم النيابة عنه من جهتي وإنما من جهة الشارع هو الذي أذنك في ذلك طيب استثنى الشارع فقال لكن ركعة الطوافي تسلع الحد نحن نقول لنا لا صح التوكيل فيه العبادات المدنية المحضة كالصلاة فركعة الطواف من يحج عن شخص بعد الطواف يصلي ركعتين هاتان الركعتان عبادة بدنية محضة لا يريد الصلاة فقال لكن يريد ركعة الطواف تثلع الحد يعني تثل في قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استثلاله فالصلاة استقلالا لا يصح التوكيل فيه ولا ترکعت الطواف تبعا للتوكيل بالحدّ ولما فحّ التوكيل بالحدّ في النفل مغلقا ولم على في الفرض فإن تعل ركعتي الطواف يصح تبعا لهذا النص ليش الصبر؟ لأن السنة أقسموا فرقنا بين ما سب كلوا و ما فرطنا في الحد من النقل وصل. يأصل مش معاه. نقول ناص. لا يستثنى الصوم عن ال عن ال عن ما ت عليه صوم نذر لأن هذا جاء من جهة الشارع وليس من جهة الميت أو من جهة الشخص. <تصفيق> لا هو النذر على الإنسان. مات ت ولم يوافق بالنذر. فعنوا ولي وبما ت عليه صلوا صل عن ولي. فهذا جاء من جهة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لكن الشخص ما قالش يا كسر عني أو صوم عني أو فر عني لا وإنما لما مات أدن الشارع لوريه أن يصوم عنه إضراء من جهة الميت فلم تكن وكالة أو إنابة من جهة الميت بل إضراء من جهة وكان ذلك من جهة الشارع قال وفي الحدود بإثباتها واستفائها يعني اتصحوا الوكالة في الحدود في إثباتها واكتفائها في إثباتها دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال و اغني الى امراه هذا فان اعترفت بالزنا فجلدها فكذا خطوره فاعترفت الامر بها ضروري فاقضى الاني الى امراه هذا فان اعترفت هذا في ايه في الحد هذا في ايه في أو الحاكمة والإمام شخصا يثبت الحج على أثناء ويقيم الحج على أثناء بسبب الدافئة وسببائها ثم قال وليس للوكيل أن يوكل فيما ما وكل فيه الأصل أني إذا وثلت شخصا فإني أريد أن يباشر هو العمل والأصل أن الوكيل يتصرف مما فيه الحظ ومصلحة للموكل فالموكل ارتضاك أنه ولم يلطضي شخصاً آخر فإذا وكلت في فعل شيء فليس لك أن توكل فيما وكلت فيه إلا إذا أدل قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه يعني بأن يعدل له في التوكيد أو يقول له وكلت إلا وكالة أنت فيها حب وقتصر اطمع ما شئت. هذا إطلاق إبعاً من بنتك أو بغيرك أو بعيدة أشخاص وكله وكالة ما أطلق له فيه لكن قوله ليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه قال الشارع ووضع قيلا مهمة إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه نفهوم ذلك أنه إذا كان لا يتولاه مثله أو يعجز عنه فإن له أن يوكل فيه يعني مثل إذا وكلت عالمة طالب علم يقول لشيخه مثلا يا شيخ أنا ساسافر وأوكلك في حمل العفش مثلا من بيتي لبيعه وفي مكان فلان هل يعقل ان طالب العلم يجي الشين بتاعه يطلع يشيل العفش يحمل له العفش ها لا وانما يوكله مثلا في الإشراف على من يحمل العفش حتى فيما يتعلق مثلا بالبيع والشراء لا لم يذل العلم بأن يوكل طالب العلم شيخا في بيع أو شراء وإنما الشيخ ينظر في ذات يعني يوكل شخصا يقع من ذات أو مثلا شخص غني وذو غنيف وذجان ومنصف ومكان عليك المجتمع لا يعقد أنك توكل مثلا في بيع بهيمة أو في بيع قمح أو نحو يعني مثل هذا لا يمكن أن يطلعه مثل جرت العالم بأن هؤلاء الأغنياء والوجهاء لا يبيعون مثل هذه الأشياء فمثل هذا التوكيل كأن العرفة اتضى أنك جعلت له النظر في أن يعين من يقوم بهذا العمل فالأفضل أن الوكيل لا يوكل إلا إذا لم تجري العادة أن يتولى مثله مثله هذه الأعمال التي وكلكه أو عجز عن ذلك لأن تكون أعمال كثيرة لا يستطيع أن يقوم بها وجرت العدى أن يقوم بها عدة أشخاص ففي مثل هذه الحال العرب يقتضي أنك وكلته ليكون معه معين أو عدة أعوال في إنسان هذه الأعمال التي وكلته فيه وليس للوكيل أن يوكل في موكل فيه يعني إذا كان ترنه مثله ولم يعجزه فإذا كان لا يترنه مثله أو عجز عنه فلا هو الوكي قال إلا أن يجعل إليه إذا بعدنا ثلاثة صور يصح فيها أن أوكل الوكي أولا إذا كان لا يتوله مصر ثانيا إذا كان يعجزه ثالثا إذا جعل إليه كان أدنت لك في التوكيل أو اصنع من شيء أو نقول والوكالة عقد جائز الجواز هنا من الأحكام من والأحكام التكليفية يعني جائز يعني ليس لازما بمعنى أنه يصح فصوه من, من جهة الوكيل ومن جهة الوكيل مقابله لازم لا ليس, ليس مقابلة للحرام لا بمعنى مباح وإنما هو بمعنى أنه غير لازم في في الجانسين لأن العقود منها الجائز في حق العاقلين واللازم في حق العاقلين والجائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر جائز في حق الطرفين كالوكال لازم في حقهما كالبيت فإذا لم يكن هناك خيار فإنه لازم جائز في حق أحدهما لازم في حق آخر كالرهب فإنه جائز في حق المرتدي لازم في حق الراهب لماذا؟ لا؟ لأن المصلحة لمن؟ للمرتدي فلو أن يقول لا أوليد الرهب لكن الراهب يفعل ذلك لتأمين حقه المرتهب فليس لهؤل يرسل يكون لازم في حقه كم الوقت والوكالة عقد جائز يعني من الطرفين. لماذا؟ لأنها من جهة الموكل إذن لهؤلاء في إذن ومن جهة الوكيل تبرع وبذل نفع وإحسان وكلاه ما غير بأسه فلما قاله عقل جائز فهم من ذلك أن لكل واحد منهما يعني من الموكل والوكيل أنفسه ولو لم يستاذن صاحبه ولو لم يرجع إليه بل ولو قال الآخر لا أريد أن تفسه أو لا أدن لك في الفس مثل الموكل أراد أن يفسه قال الوكيل لا أسفح لك أن تفسه الوكيل هل يعرض على هذا الكلام لا قال الوكيل لا أريد أن أفسه فقال الموكل أنا الذي وقّل لا تستقبله بإذن هل يعتبر هذا لا هي عبد جل يصف الموكل يصف الوكيل ولو لم ولولا ولو لم يعلم الطرف الآخر قال وتصل بخشى أحدهما وموته تصل الوكيل بامور هذا مشروع في ما تصل به الوكيل وذكر أمورا وطرّق أمورا أخرى تصل بخشى أولى بمشى أحدهما أنا عبد جل فإذا فشّى أحدهما انفصل وموته إذا مات أحد الموكل أو الوكيل فجد زال الشرح وجنونه المطبط وجنونه المطبط يعني الإداد ليس المتقفط لماذا كان لابد فيها أن يكون الموكل والوكيل جائز للتصرف لأننا قلنا في تعريفها اتنابة جائز التصرف مثله فلابد أن يكون جائز التصرف ومن مما يعتبر في جائز التصرف أن يكون عاملين وَعَجْلِ الوكيل وتطلق الوكيلة بعد بعجل الوكيل أين المفعل ؟ المفعل محلوه المعنى وعجل الموكل الوكيلة هذا النصر نوضيف إلى لن نفرح وَعَجْلِ الوكيل أي وَعَجْلِ الموكل الوكيل يعني أن الوكل يقول للوكيل عبدال له أن يبدأ وللو أن يفضل حisty ولولا ولو قبل علمه ولو لم يعرف تإنهم لبع lemme لأنه هذا ظل pupكة إنهم مرارا أن من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه كالمُّبرَأ فإنه كل مرضى العvern أدرع وخريه pronouns معي meanemin i من هيد أن تعلمه لأنه لا يعتبر رضاه ولا يعتبر علم وكالطلاف لا يعتبر للمررأ flat يعتبر Gul'd 있amaan meille قال الشارع ولو باع تصرف يعني من الوكيل ولو باع الوكيل تصرف أنه عذله قبله من الدعاء الموكل ولو باع الوكيل تصرف يعني أي تصرف غير البيع فادعى أي الوكيل الموكل أنه عذله أي أنه عزله الوكيل قبله أي قبل التصرف قبل البيع قبل هذا التصرف. لم يقبل إلا لبينه لم يقبل أي لم تقبل دعوه أو لم يقبل هذا الانتعاء إلا لبينه أما إذا كان قبل التصارب فإنه يقبل لأنه لم يتعلق باللمة أحد لكن إذا باع التصارب فباع كنت شخص في بيع الشيار ثم لما باعها كنت له فأعذلتك قبل أن تبيعه من الآن له حق المشترك المعنى معنى عباد، إن, إن هذا بيع صحيح، فلا يقبل هذا إلا ببيد. وكيف كان يكون عندي شهود؟ أني علنت خلانا في كليش الخلان، وقد بعاه كليش الخلان الذي بعده. فيكون هذا البيع قد وقع بعد أن عرض، فلا يصح فإذا لم يؤمن بي، لا لا لا لا لا يقبل هذا للبيع. هل ما يروض؟ ما كيف أبل؟ لا ليس له حق من يخ. باء له هذا عقدة ضعف. وبحجل السفق يعني وتقطب الوكالة أيضا بحجل السفق الحاجة نعاصل الحاجة قد يعبر عليه لجنونه وقد يعبر عليه لسفه وقد يعبر عليه لصغر في حالة الجنون هو أطلق لأنه لا يطلق أنه يوكل إذا طلع عليه الجنون المطلق عن أنه تقطب أيضا أنه أكاد إذا كان صغيرا لا يوكل ابتداءا لأنه يبدو أن يكون جائبا تطلق ما لقي عندنا إلا إيه؟ شخص صار سفيدا لم يكن فيها وطرد فيه حجر عميه من كفرين. قال تطر بحجر السفر لماذا؟ لأن أهلية التطرف إذا قال قول بحجر السفر أي فيما لا يتصرف فيه السفين وليس مطلطا يعني كالبيع والشراء ونحن للأهل يتطرف في البيع والشراء لكن لو كانت فيها في طلاب هل ألم أن يتصرف فيه السفين؟ يتصرف فيه السفين السفين يحجر عليه في ماله في صلبات المالية فقوله بحجر السفه أي فيما لا يتصرف هذا مخيّد بإيه؟ بما لا يتصرف فيه السفين وأما ما يتصرر تصرر السفين فيه كامطلاق فإن الوكالة لا تبطل بهذا الحجر وقوله بحجر السفه أي ليس بالحجر لفلس وإذا حجر عليه لفلس فإن هذا لا يفلج عن أهلية التصرف كلام هنا في لك الوكيل لكن الحجر على الموكل وكانت وكان الحجر في عين ماله لم يصح عن الوكل لأن شرط التوكيل أن يكون الموكل جاهز التصرف وهو هنا غير وهو هنا غير جاهز التصرف في أعيان المالية تبطل من عيد الانقطاع تصرفه فيه, فيه. تبطل أيضا تبطل الوكلة ريضا بفت أحدهما فيما ينفيه الفت وأما فيما لا ينفيه فت فلا تبطل يعني مثلا وقالت شرط في قبول البيع أو في الشراء أو في الحلال هذا لا يفعله بصدق بس... ولا بعدل أو صحة فلا تقول بصدق. لكن إذا وجدوه مثلا في إجابة لك، ضرطة لمن يوجد الإجابة يكون عبد فلا يسقط وقيل التأثيث في ذلك. تقول أيضا بالرد بالموافق. إذا وجد وكلت... إذا وجد وكلت... بالتصرف في التصالح ماله ثم كذب، فالمرتد لا تصرف في ماله. فإذا بضل تصرف الموكل في ماله فإن الموضف الوكيل أيضا لا يصف تصرف بردة الموكل لا بردة الوكيل لأن لا تصرف لأس من يتصرف لأس من يتصرف فيما ينقل فيه فيما لا الردة يعني كما قلنا في الفتح مثلا إيجابي النكاح أو قبول النكاح المسلمة هنا أيضا لا يقبل أو لا يصف تصرف المبتد كان وكيله قال ومن يمكن في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه لماذا العطف يعني إذا قلت لشخص بيع واشتري يعني بيع من غيره واشتري من غيره صح ولا لا هذا هو العطف فجر العطف بذلك فإذا وكلت شخصا في البيع يا فلان بيع سيارة بيع بيض فليس له أن يبيع لي يا فلان اشتري لي سيارة فليس له أن يشتري من نفسه سيارة الله يستر فلا يبيع لنفسي ولا يشتري لنفسه إيه؟ إلا مئة الطبع الكلام هو مثل عند ابن الطارق ليس لو أن يبيع لنفسه ولأنه تتحقوا دهمت المجاملة يجاملوا نفسهم في ذلك لا يقبلوا هذا حالة القصادق ليس فقط لا يبيع ولا يشتري بالأمس قال وولده أي ولا يفوق عن ولا يشتري من ولده لو كي يبيع الشراء وليس بالأمر قاضنا على الولد بل على كل من يتقبل شهادته له من ولد ووالد وزوجة وعبد وعبد كاتب ونحو ذلك بالاضاب يعني ما أن تبر شهادات له لأ لأنه متهم في حقه بالميل لهم والمزامل ذيهم ونحو ذلك فأنت إذا بعت لأبيك لن تتضفي معه في الخمر وإذا بعت لولدك ستجامله هذا هو والأصل فلذلك لا يبيع من كان لو بالبيع لا تبع لا لأبيك لا تبع لأبيك لا تبع لولدك لا تبع من زوجتك ونكلم لا تقبل شهادته له ولا يبيع بعرض ولا نشام ولا بغير نقد البلد إذا كتب في البيع فلا تبيع بعرض يعني لا تبيع بعرض يعني بيع نقدا ولا تبيع بعروض هنا مسألة مهمة خبرنا اليوم مثل العرض بلا أشكال ثم ناسي إلى آخره. وكلتك في بيع سيارة، فلا تبيعها بسيارة نقود، لأن الأقل إذا كلت في البيع أي وكلت في البيع بمال، بنقد، بنقد، بنقد رجل قال العلماء في هذا الموضع لا يبيع بعرض ولا بثروس. لا يبيع بعرض ولا إيه بثروس؟ لأن العلماء كما قلت صلة الزكاة يعطون الثروس عروضا مطلقة. لأن التعامل عندهم كان بالعين، يعني بالذهب وبالجذب، بالنقود، النفط، الذهب والجذب. الآن قامت الفلوس مقام هذه النقود. في كل أحكام النقود تجري احكام تجري هذه الأحكام على الفلوس. ولذلك في الذكاء وفي الريبة والوكانة، في, في كل ما قلنا من أحكام في النقود في كل ما ذكر ومحارم الأحكام. في النقود فإنها إذا مركورة أو تجرة على الدروس لأنها صارت كالنقد سواء بثمن وإلا فعلى مقتضى كلام الفقهاء لا تبع إلا بإذن بذهب وثمن لا خدلا في عندي صياح فلا تبع إلا بذرى ترى المدنين ترى من انقضى دنيا من الذهب لكن بذلول لا يصح على كلام الفقهاء الآن فلول الأوراق النقدية هذه. الأوراق دي أوراق من أشخيمة فيه لاتهن إنما قيمات أولي أنها لطاقة من الزبطة الآن حتى ولاية لطاقة ولكن باعتماد السلطات الفلوس دي الأوراق اللي تشعمل بها دي فلوس يقولون هالي عروض إحنا قلنا كلام ده في الزكاة إحنا قلنا كلاما مطولا الكلام على زكاة عروض التجارة على مسألة الفلوس وجران الغيرة فيها وإلا فلو طردنا القاعدة فلا ذكاة في الفلوس يعني أخبرنا كم مقال على القاعدة كذا فيها ذكر ولا يجوز الريبة حتى قلنا ساعتها إن لو كان لو كان القائلون بإباحة الريبة من أهل الفقه من بعض من أهل بلدنا منهم قال إن جواز الريبة كشكل أظفر مثلاً فطاط هذا ليس من أهل الفiq ولو كان فقيها يحسن يعني أن يلذت على الناس ببعض الحيل والضابط لكهديه السجد ولو ذلك لقد رجع على الفلوس لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لا ولا يستطيع أن يفعله ذلك لأن طرد هذا يستطيع أن لا ذكاة فيه فالمقصود أن الفلوس وإن ذكر العلماء والشخاص هذا الموضع أنه لا يبيع بعرض ولا بفلوس إلا أن الفلوس لن تقوم مهمة النقص والمقصود إذا قلت لك مثال المعاصر إذا قلت لك بيع سبيع التيارة تبيعها في مصر نقل المصري بيع سيارة في مصر بيع السيارة بإيه؟ بالجنيهات المصرية إنه لا يبيع عبد ولا نسي غير نقل البلد فالعصر إذا قلت بيع سيارة لا تقل بعت السيارة أشتريه لك بيتك أو أرض أو سيارة أخرى وإنما لم تنسى بجنيهات المصرية وتقول بعت السيارة بجنيهات المصرية ولا يبيع عبد ولا نسي لأن العصر عندما قلت بيع ما لم يقيس وبيع فيه حال وليس مؤجنة حال وليس مؤجنة فلا تبع نتاء ولا بغير نقد البلد يعني عقد الوكان لا يبطضي هذه الأشياء فإن كان في الجنب لقدان يتعامل الناس أو أفصل يتعامل الناس يعني بعيدة عملات فإنه يبيع بأغلبها رواجا هذا هو الأحض هذا هو الأمر فإن تساوى أو تساوت يعني هذه النقود فبالأصلح فإن سوت من كل وجه قير نعفير وإن باع بدون ثمن المدي أو دون ما قدره سره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المدي أو مما قد سره له صح وضم النقص والزيادة الآن قلت له بيع سيارة فباعنا بدون ثمن المدي مثلا ثمن مسليها مئة ألف فباعها بتسعمية نقول يصحو وهو الذي يضمن العشرة من الذي يضمن الوكيل لأنه خذو في البيع ويقضي ذلك أن يتصرف نبأ حظ بيع سيارة سيارة مئة ألف ما عهد بتسعين من الذي يضمن العشرة الوكيل إن بع دون ثمن الميث إلا أن يقدر له ثمن ويكون دون ثمن الميث يعني يكون له بيعه بتسعين وهي بمية ولا يعمق على مقتضى الوكيل. أو دون ما قدره له يعني قال الموكل بيعها بمئة أم وهي الثمنين ثمن مثلها ثمانين لكن قال له الموكل بيعها بمئة فليس لو أن بثمن المثل إن بيعها بثمن مثل ضمن لماذا؟ لأنه قدر له ثمن أو دون ما قدره له صحة ولكن يضمن النقص أو اشترى له بأم من ثمن المثل العكس الشراء. اشتري لي سيارة ثمن مثلها تتعين فالشراها بما يضمن له العشر إذا لم يقتل له ثمن أو مثل قد يقول له اشتري لي سيارة نوع ملكتها كذا وليه كذا بأي ثمن كذب هي مثل بمئة ألف والشراها بمئة وعشرين هل عليه شيء؟ لا أو بلو أي ثمن اشتري من أجلال وفاوضه في سيارته أو في أرضه بأي ثمن من بعض الناس إذا تعلق قلبه بشيء هو يريده أي تمام فحين حتى لو كان أكثر من تمام المثل لا شيء عن الوكيد لأنه فعلا ما وكل أو مما قدره له يعني الشرى له بأكثر مما قدره له صح الشراء وضمن هذه الغيالة قال اشتري بمئة فاشتراها بمئة مختلفين صح وضمن الغيالة قال وضمن النقص والذيالة ضمن النقص فيما فيه نقص وضمن الغيالة فيما فيه الغيالة لأنه المقرر وإن باع بأزينة أو قال بيع كذا مؤدنا فباع حالا صح إذا باع الوكيل بأزينة قلت له بيع سياراتي بكمتين فباعه بسبعين بكم صح لكن تبه هنا مسألة يفكر فيها السؤال أن أنه, أنه يبيعها بذيادة و... ويضرب الزيادة الجيل بدغة العامة يضرب البائل الجيل صح ما بيحرر في الجيل يقول وما يشكوه. وكلني في شرائي وكلني في في شيء بيع شيء فلان وانا ناقص وصاغر وبعت بعت اكثر فليعمولوا ان لا يوجد ذلك الا اذا كان بينكما اتفاق او ابينا لك لكم بعت هذا وان بعتها بزياده انت هي لك لا باس بهذا ولكن يقول ب50 فادروح بعاله 70 هو مشاري يقول هو يشكر الله تعالى بعترف كلها ملك للموكل وليس الوكيل فيها شيء ترى هذا يحصل كثير ان باع بازياده أو قال اي قال الموكل للوكيل بيع بكذا بي مؤجلاً فباع به حالاً هل مصلح؟ بيع بكذا بي مؤجلاً فباع بنفس الثمن المؤجل والاقل من تاجيل اكثر من الحال فباع به ماذا ثمن الزائد مؤجلاً باع به حالا صح وكان في هذا أو قال اشتري بكذا حالا أي أو قال الموكل للمشتري اشتري بكذا يعني مثلا بمئة حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صحة تضر فيهما عود على ايه مثلا ذي الأخير غير في البيع والشراء هنا ذكر المُؤلّف رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة. <تصفيق> عندنا الآن ثلاث مسائل المسألة الأولى قال إن باع بأذيب أو المسألة الثانية قال بيع بكذا مؤذنا فباع بي حالة مختلدة اشتري بكذا وحالة فشربين الأولى ليس فيها تقييم قال إن قال بي. باع بأذيب يعني ليس فيها تقييم لأنه فيش ضرط فنرح خير المحرط بيع بمئة بي فباع عمد مئة وعشرين صحب مطلق لأنه فيش أصحب تقييم بالضرط كيف تضره أفل في زيادة؟ لكن هنا أنه لا يجوز للوكيل أن يأخذ هذا حالياً. مسألتين المسألتين الأخرى يعني قال أو قال عن الموكل بيع بكذا مؤجل كبيع به حالاً. الأصل أن بيع المبيع المؤجل ثمن وأكثر لأن الثمن في مقابل إيه التأجير؟ فقد بيع بمئة مؤجل كبيع بمئة حالاً. فذلك خير صح؟ هنا قيل بالضر بعدم الضر. قال يصحه إلا بيكن فيه ضرر وإن, وإن كان فيه ضرر المؤلف قال لا يعني لا يصح انتبه حقول الضرر المثال الثالثا قال أو قال يعني الموكل اشتري بكذا حال اشتري بكذا يعني بمائة مثلا حالا فاشترى به مؤجن اشتري به ثيارة كذا بمائة ثالث فاشترى هذه الثيارة بمائة ثالثة فالظهر جدائي مصلحة الأفضل ولا ضرر فيهما يعني في المثالتين الأخيرتين إذا بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا واشتري بكذا حالا فاشتر به مؤجلا أما مثلا بيع باع بأذية هذا لا إشكال فيه لأنه خير الله ولا ضرر فيهما يعني كما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشتر بالحال مؤجلا صح صح لأنه زاده له خيرا ومنفع فهو كما لو قال بيع بعشرة فباع بإيه بأحد عشر أو بخمسة عشر لو باع بهم يعني وإلا فلا يعني وإلا يعني بأن كان فيه ضرر في المسألتين الأخيرتين فلا يعني فلا لا صح هنا مثلا الأخيرة دي مخالفة للمذهب لأن في المنتهى قدم أن الضرر لا يمنع الصحة قال الشارع وقدم في ضروع أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى ايضا في مثالة الشراء يعني نصف البيع وهو ظاهر المنتهى ايضا في الشراء قال المنتهى لو قال بيعه بألف ملتائم مثالت البيع ايه؟ فباعه به حالا صح ولو مع ضرر يلحق حق الموكلة بحفظ الثمن لأنه زاد وطيب لبقى صح نصف المنتهى على ايه؟ مثالت البيع على ايه؟ الصحة ولو مع ضرر ده وهذه اشارة ثلاثة واباك أحملنا إبا لصف المنتهى على الصحة في البيع ولو معبر الضرر عبارته فسألت الشراء ليه اشتري بكذا حالا فاشتري به مؤجلا قال ومن قال لوكيله عن شيء اشتري بكذا أي بثمن قدره له حالا فاشتراه الوكيل به به يعني ايه بالثمن قدره له مؤجلا صحة وقيل إن لم يتضرر لما يقول وقيل إن لم يتضرر معناه من الصحة الأولى مطلقاً يعني تضرر أو لم يتضرر وقيل إلا لم يتضرر يعني وقيل لا يصحه مع الضرر أو يصحه إلا ما يتضرر مقصود أنه إيه؟ ظاهر ليس التصف شو دقة اللي مقال الشارح رحمه الله قال قدمت فروعي ما الضرر لأنه الصحة هذه مخصوص وتابعه في المنتهى والترتيج في مسألة البيع يعني إيه نقل لأنه المنتهى الضرر صحة لو مع ضرر في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى أيضاً في مسألة الشراء لأنه إ صح وقيله الا ما يتضرر فان كان ظاهره الرفق إنه... لكن القول الثاني تقيد بعدم الضرر خلاص هذا أو ظاهر هذا أن القول الأول مطلق وليس مقيدا بعدم الضرر والمقصود ان خالف ائمه صاحب الزاد رحمه الله المعتمدة في مذهب في هاتين المتسلفين الاثريتين لان المذهب فيهما الصحه ولو ما عارض طيب ما الضرر في هذا إذا قلت إذا قلت مثلا بيعه بعشرة مأجل، تبعه بعشرة حالة، ربما كان لغروره بتاتي، أني لا أستطيع حفظه، مثلا واحد الآن في مرحلة حاشية في مصر، ما فيش أمان، صح قلنا، فواحد يقول له بيع هذه السيارة بنص مليون إلى سنة، نازل مصر عندي بعد سنة، ما له الأوضاع في الصدق؟ فقال له مصل يقول له اتفضل نص مليون الظاهر اللي مصلحة مصلحه ولا لا مصلحة لان مصل يقول له راتب وانا بعد فنه في التجاري ده مصلحه لكن حقيقة الان حاصل الان ان الناس لا يحفظون حفظ اموالهم قال له لا خليه عنده تبقى في ضماني احسن ما عنده وتضيع أو كان شططا مصرفه لا يطبعن يحفظ المال او يسرق من صرفه عاوز يجوز بنته مثلا بعد فنه ومحتاج التنوزي ولو كانت معه الأن الأنفاقها المقصود الذي فيه ضرر لا يستطيع حفظها أو لا يقصد حفظها أو يحتاجها بعد سنة فهنا فيه ضرر فالأصل أنه يصح ولكن عند الضرر قالت الأمونة بالنسبة لها صح والصح والصحة, والصحة المسانة الثانية قال اشتري مثلا حالا اشتري بمائة ألف سيارة الآن فاشترى بمائة ألف سيارة إلتها فالظرم هذه الصحة ولكن قد يكون فيه مثلا ضرر أن لا يستطيع أن يجهد المال بعد سنة أو أن ماله حاضر معه الآن وقد يحتاجه فيما بعد أو أن لا يحسن حفظ ماله أيضا فقد يضيعه وعارف على واتم بعد سنة أو يخافه سرقته أو ضياع أو يسر المصير التي يجعله يريد الدفع حالا لا معدلا أيضا إذا قال بيعه بكذا سمعه بدون ما قد له فده داخل برضو بكلام ان قال ماعبه واشترى به اي بالثمن والا فناء بان باع غيري او اشترى غيري بيعه ب10 حاله وباعه بتفعه بيعه ب10 مؤجله فناء بتفعه حاله انا قلت لك 10 لما اكلتك افهم على ظهر على ظهر لا يصل <تصفيق> الصحه هنا وكلمه على الصح يقول صح وإلا فلا أي وإلا فلا يصح وكلم شعرنا أنه صح ولا أصله هذا الممتاز إنما زاد الكلف الصح الذي تكلموا في الضمان ونغير قال المتعظ صحيح كما لكن هنا الزاد عباراته في الصح لأنه بيقول صح وإلا فلا أي وإلا فلا يصح أنا كفي بهذا الحدر ونأخذ منه حوله فصل وإن ما يعلم عيبه لذبه سبحانك <تصفيق> اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت <تصفيق>